كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي فَتَّكُ اللهه وَأَطون فََّكُ الله وَطون وَماَا سأَلكُمْ عَلَهِ مِنأَ وَ سألكُملَ من م أي إن أأَجرَْ إِلاا عَ رَبِّ العالممين إِ جَ إِلاا عَ رَبون أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عاد انتهيا لولا تكونا من المخرجين اروا لان لم تنتهيا لولا تكونا من المخرجين قال ان لي من القالين قال ان لي عملكم القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون رب نجني واهلي مما يمرون فنجيناه واهله اجمعي فنجيناه واهله اجمعي الا عجوزا في الغابري الا عجوزا في الغابري ثم دمرنا الاخرين ثم فَجَعَلْنَا مِنَ الْأَرْضِ أَكْنَافًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْتَظَرَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 إذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون وما عَمَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَذِن بالِكساسِ المتق وَ بالكقات المتق وَلا تَبخَص سأشئأَهُ وَلا تعثَو في الأرض مُفسيد وَلا تبخص سأش